يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يغدكم معنا تطبقون فجانب خاسر بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ, حتى إذا فشلتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم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 إذ تصعدون ولا ترون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأسابكم غما فأسابكم غما بغما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله view